تدرك ما العقبه فكر قبه فكر قبته او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيم من ذا مقربه او مسكينا دامتربه ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه اولا كأصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصدة